البري ما تخوش سرغاطيا مفكر اسلامي نافدار رحمت سيد قطب اجخوان بكورتي وهواغير دباش په هغدياروبید کوی خوان اش درست کړه نه عقیدې د سپیناکم او اگر وندیت اندامه کوون مسله د سپیکرنه شعیدید هلې خیتن د دجی راوښتن او برائته خو جدا او شپتنه یې حجمرند بلا او اندام Ужі шахіда бігажмі рід Сіжніва, хімдак рапорт нивісі бун У пішти сі дара дана ві бачант сала Хатана чобкеран, китеба кидал бінаву нишанит «Лимаза агдамуні» Тида дяртиятан, кудані ал-сала шістудуі кафтія сіжнів Біру бачонитві, ад дар хақа каруані гвазія исламія муғасыр Муғасырда, алса яку сарп риват шиттан, хата гуғартан Ваз хаскан, тағбірауі б� فالعربيه وهو النقل بكم ذا هوا اجدفي قهلب بيت السيد قطب دفيجيت اصبح واضحا في تفكيري ان الحركه الاسلاميه اليوم مصدوي اخوانا تواجه حاله شبيهه بالحاله التي كانت عليها المجتمعات البشريه يوم جاء الاسلام اول مره من ناحيه الجهل بحقيقه العقيده الاسلاميه والبعد عن القيم والاخلاق الاسلاميه وليس فقط البعد عن النظام الاسلامي والشريعه الاسلاميه وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونيه وصليبيه استعماريه قويه تحارب كل محاوله للدعوه الاسلاميه وتعمل على تدميرها عن طريق الانظمه والاجهزه المحليه ذلك بينما الحركات الاسلاميه تجري لنفسها في احيان كثيره بالاستغراق في الحركات السياسيه المحدوده المحليه كمحاربه معاهده او اتفاقيه وكمحاربه حزب او تاليب خصم في الانتخابات عليه كما انها تجري لنفسها بمطالبه الحكومات بتطبيق النظام الاسلامي والشريعه الاسلاميه بينما المجتمعات ذاتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيده الاسلاميه اكبرت هندسه يد قطبي دي أرى كإخوان الشرتشن احنا نقطة درست دسبنا كريه لو مشتي هنجي ادجيت ولا بد اذا ان تبدا الحركات الاسلاميه من القاعده وهي احياء مدلول العقيده الاسلاميه في القلوب والعقول وتربيه من يقبل هذه الدعوه وهذه المفاهيمات الصحيحه تربيه اسلاميه صحيحه ما كل من هدى هب ودب وكحزب الاسلامي اللي دغيان وتربية من يقبل هذه الدعوه وهذه المفاهيمات الصحيحه تربيه اسلاميه صحيحه وعدم اضاعه الوقت في الاحداث السياسيه الجاريه وعدم محاولات فرض النظام الاسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل ان تكون القاعده المسلمه في المجتمعات هي التي تطلب النظام الاسلامي لانها عرفته على حقيقته وتريد ان تحكم به هذا غزو بوتونت واقعي فاقد سيدي اتنا فضاله خدة السجن بالافكرن هل مشي اخوانو قيادات تونس بيغوزيي تشبو سييتت بيجيت سي تشاريكيتون برادريت جلمن السجن فا اظن غوتنا قانعنا بونشنتي او او يعني سيد من مسؤول بو و من مسؤول نبيتم شقني نايخونه توجيه بكت اون ات نفس جنيد بابلاسكر واوكر السيد قطب درادويتي خلته وشناب يتكس غي خو بدته وناو بيت بداتي, اف درغه بتفكرن سيدت بجيت خدمك برادر دي صحبتت خلتي فا زغواست وهندك سجن دي او غوتن سيد خلقي كافر اتكات ودبجيت كشش عقيده نزانيت سيدت بجيت وقد قلت له انما لم نكفر الناس وهذا نقل مشوه انما نحن نقول انهم صاروا من ناحيه الجهل بحقيقه العقيده وعدم تصور مدلولها الصحيح والبعد عن الحياه الاسلاميه الى حال تجبه حال الجماعات في الجاهليه وانه من اجل هذا لا تكون نقطه البدء في الحركه هي قضيه اقامه النظام الاسلامي ولكن تكون زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية فالمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس ولما عاد أبلغهم الصورة الصحيحة بقدر ما فهم منها ولكن ظل الآخرون في القناطر يلشحون عليهم بوجوب وقف ما أسموه بالفتنة بوجوب وقف ما أسموه بالفتنة في صفوف الجماعة إخوانا سيد قطب حسيد كرسط نتيف Угоднят вит, джемајати ёжег векет. Бо? Чунки дгод аврика, ехвани лсерд, чин, петови чинт раст керенакая. Доб долусти б гајан, об кер гаази ёо исламе бен. Бо лакині кунту межголан биттанзим, аллази вوجида фајла, вагайр раагиб, раагиб, фи джанни ахадин илайхи, حتى يتم تكوينه على المستوى الذي أريده وحتى من شباب الإخوان الموجود بالفعل بل وإني كثيرا ما قلت لرؤساء هذا التنظيم إنهم تعجلوا بالتنظيم كما تعجلوا في ضم عدد كبير إليه لا تمكن تربيتهم ولما هو بهذه السعة والكفرة والأمر في نظري كان يجب أن يبدأ بآحاد وأفراد اشبر في تحن ديبو ديرو نزيقا وديرو نزيقا دياربو بيرغي غوتناهني بوديرو نزيقا دياربو كو سيد قطب خپر اكو مزونه نبتني اتعرفوندن تشفريط كفريدا بلكي اتسررس كين او توجيه كين حركات الاسلاميجه دا نو بريره تدان اثمروا نمنت او پروسيم رندنوي خسارتي اكو گيلكم مزون گيلكم مزون بو بو غازي اسلامي او پشتمرنا سيد قطبي ب 13 ساله ікі عمر التالمساني مراقب مرشد عام فى هات النكر وبرانجك داشرمانه براعته وإخوانده اج سيد قطبي وفكره اددات و تلقاك الصحافيه ده جيد سيد قطب تنفيله مناكات محمد قطب هرچنده ما اندام إخوانه يجي بل عاطفك بركوفت دلوان هاي او وي جي وكبر اخو سيدي خدج رافيتا ادجلك جهاداش كتيبتو ولكن مفاهيم باقي ان تفصح حق بواقعنا المعاصر ورؤيه اسلاميه لاحوال العالم المعاصر وكيف نكتب التاريخ الاسلامي بلا كتب ديجي تاكيد السرد داسبيكرنوش عقيدت كات وباشكاري بيتن اكش ماظنترين خلايا اخوانا كعقيده داس بينو كان وغينغي نادنا عقيده درست شنتي ونت فيت ابزترين دم هجماره خو زيدا كان